أَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ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 وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقنوا لَسيق الذي نَوط الكِتابابَ وَيَزْدادَ الذيينَ آمَنُوا وَيَزْدَادَ الذيينَ آمَنُوا إمَانَ وَلَا يَرْتابَ الذي نَأُوطٌ الكِتابَ وَمُؤمنِنونَ وَليَقُون وَلَقُون الذيينَ فِي قُلوبِهِم مَرَضُون وَكَافِرونَ ماذا أرادَ اللهَّهُ بِهذاَا مَثَلا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ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 فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صَحِفًا مُّنَشَّرَةً كَلَّا